على شط الهوى أجمل حكاية قلب أبطلها احنا سوا فيها اللي تمنت وياك حسيت أجمل أحساس أحلى كلام بالعين والله لبعضنا تحكت قلوبنا حاني ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وانت خلاص خلاص هنعين اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل وقاتي ده اجمل يوم في حياتي عشان عشت بك أحس بالدنيا كلها لحظت له أنا حبيبي حياتي معشته لقيتني بكري عليك أنا عيني في عينك ومسكت ايدي في بعدك ده جبل ما شفتش زيك أجمل ما شافت عين حياتي كلها عيونها لسهره أنا فيها حيران هيعي أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك أنت اللي افتسأت كل وقتي دا أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك أنت اللي افتسأت